على فديل الذين مصطفى لا سيئ من نبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابتي الكرام العظام الشرفاء الشرفة وبعد إخوتي الكرام ما زلنا مع التفسير وما زلنا مع السنان نسأل الله جلال أمير صلى الله ونفتح لنا الله يا رب العالمين وصلنا إلى قول تعالى وعهدنا, وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتها للطوائفين والعجفين والركع السلود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنه ورزق أهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير وَإِذِ يَرْفَعُ الْإِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ربنا رَبَّنَا تَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ نعم. قَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِينًا وَرَزْقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمْرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَلَيُمْلِكَ رَأَيْنَا وابو جرير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم بيت الله وامنه واني حرمت المدينه ما بين لابتيها فلا, يصاد, صيد فلا يصاد, صيدها ولا لا يصاد صيدها ولا يقطع عضاها في رؤات لا يختلخلاها وايضا لا تلتقط لقطاتها وقد ورضى في الصحيح حيلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا إن هذا إن, إن هذا البلد حرامه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل لقتال فيه لأحد قبل ولم يحل لي إلا ساعة من النهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيام لا يعضض شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط ولا لغطته إلا من عرفها ولا يختلخ لها فأنت تعلمون أنها حلت إلا أن يسلم من ساعة واحدة عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر الإذخر وأيضاً ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها ولم يحرمها إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا حل لمرئ يوم القيامة يوم الآخر أن يسفك فيها بها دما أن يسفك بها ولا يعض بها شجرة فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما, وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فخلال أبي شريح ما قال لك عمرو قال أنا أعلم ذلك منك أبا شريح إن الله حرمه إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فرّا بدم ولا فرا بخربة طبعا هذا الكلام ما صح أن يقال صحابي يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مسألة خلافية في مسألة إقامة الحد على من يكون في الحرم لكن المسألة كما قلنا وإن كانت خلافية الأصل أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعظم والأصل تقديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا أن الله حرمها حرمها نعم وأن إبراهيم عليه السلام حرمها فلا خلاف في ذلك الله أمين ربنا ولا منافات بأن الله حرم مكة ما خلق السماء والأرض من أحاديث بأن إبراهيم حرمها في في في هذا الباب بأن الله حكم فيها وأنها لم تزل حراما قبل حتى بناء إبراهيم عليه السلام كما نوقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمُنجذل في طينته نعم ولذلك إبراهيم قال ربنا بعث في رسولا منهم يطلع من آياتك وذكي واستجاب الله دعاءه وقال عن بدي أمره أنا دعوت إبراهيم دعوه أبي إبراهيم أحسن الله إليك مثلا وزادكم الله أداه دعنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاءت له القسور الشام وهذا بدء ظهور النبي صلى الله عليه وسلم حقا نقول أن إبراهيم عليه السلام له منا أيضا في أهل مكة دعا لهم دعاء عظيما فنرى هذا الدعاء متمثلا فيما في مكة الآن أنها أمن أمان وأنها يأتيها الرزق من كل مكان وأنت ترى كيف فتح الله على أهل مكة وفتح لمكة ومكن لمكة مكن الله لمكة وصالة من القلوب مكن لمكة في القلوب أولا وهذا الأصل الأصيل وترى القلوب تهفو إليها والناس تتقطع شوقا وطوقا إلى ذهب إلى مكة اللهم افتح لنا أبوابا وطيب قلوبنا بالنظر إلى الكعبة بالطواف حولها وبالتذلل والتضرع لك حين عرفا وحين مزدرفا ومنها ورامي الجمار اللهم امين يا رب العالمين جونديس رضي الله عنك اعوذت من اريكا باشمون اكرمي رفع اللهم الله مقامك واحسن الله اليك وصل الله عليك امرك يس الله امورك كلها دقه وجلها ابراهيم عليه السلام قال رب اجعل في دعاء ابراهيم عليه السلام بالرزق يعني انظر الى الى دعائه دعا لاهل مكه دعاء عظيما في سوره ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمن ورزق امنا وارزق اهلهم من السماوات من آمن منهم بالله واليوم الاخر هنا رب اجعل هذا بلدا امنا في سوره البقره في سوره ابراهيم ربنا رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني أن نعبد الاصنام وانظر إلى استجابه الله لدعاء ابراهيم عليه السلام وكان النبي صلى الله عليه يشير بالعصب بيده إلى كل صنم فيكسر ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا رب اجعل هذا بلدا امنا يعني من الخوف ومن الرعب وكان الناس تتخطف من حول مكه من حول الحرم ولا احد يستطيع ان يجير على على الحرم على اهله وانتم لكم في الايه العظيمه المعجزة الباهره القاهره الواضحه اللائحة التي جاءت في مع أبرها هو يريد يريد الكعبة حتى أنه دخل عليه أبو طالب يا عبد المطلب هو يقول لي طلب قال ما بك مالك قال إبلي قال كنت أعظمك أنا لئ أهدم ما تقدسون وتتعبدون إليه وتتعبدون بها إلى الله دل فعله وأنت تستني عن إبلي قال أما إبلي فأنا ربها فأسأل عنها وأما البيت فله رب سامحني وقد كان ألم ترك في ربك باصحاب الفيل انا كدهم في تضليق وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من فجعلهم كعصف مأكول وعلمه ان الله جل جلاله جعل مكه آم بلدا حرام حراما ام, أم حرم امنا جعلها, جعلها شرعا وقدرا شرعا عندما شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وايضا قبلها كان ابراهيم عليه السلام حرم مكة وقدرا فقد أمن الله على مكة وأمن البيت ولا أحد يستطيع أن يأتي ولا أن يضر البيت بشيء حتى القرمية لما اخذوا الحجر الأسود وبقي معهم يعني قرابة العشرين عاما أعتقد رجع إلى إلى مكة فمكة إذا إذا اختربت اخترب البيت أعلم أن الله على أذنا بأفؤور الدنيا إذا اخترب البيت فعلم أن الله على أذن بأفؤور الدنيا بأسرها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال رب جعل هذا بلدا آمنا ولذلك قال ما من دخله كان آمنا وقال الله تعالى وقال الله تعالى أولم يروا أن نجعنا حرما من آمنا الناس من حولهم أبو مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحد أن يحمل بمكة سلاحا لا يحل لأحد أن يحمل بمكة سلاحا وكل ذلك كما قلنا من أمانه أو أمنه شرعا وأمنه الله دل قدرا كما بينا في حديث أبراه أو ما حدث الأبراه وكانت وكان وكانت الدعاء لها قبل قبل البناء عليكم السلام قبل البناء قبل البناء قبل بناء البيت وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وقال وارزق اهل من الثمرات من قال واجنبني وبنيه في الآية الاخرى واجنبني وبنيه ان نعبد الاصنام فهو دعا دعا لهذا البلد قبل ان يبني البيت وبعدما بنى البيت دعا ربه جل في علاه ولذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق رب إن ربي سميع الدعاء وفي قوله تعالى وارزق ورزقها لعمان سمرات من امن منهم بالله ويوم الاخر قال أو من كفر فاومت قليلا ثم اضطرو الى عذاب النار وسالما يعني لا اخطا عنه رزق وهذه ظاهره جدا في هذا الباب قال الله تعالى فلما اتى عما نهى عنه فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذهم بغته فاذا هم مبلسون فاذا هم مبلسون إبراهيم عليه السلام لما دعا أنظر هنا إلى رحمة الله لتعلم أنك لا لست مقطوع, لست مقطوع الرزق عند ربك لذلك فعلها وان الله سيفتح لك أباب رزق لا تتصورها والعجب كل العجب أن الرجل الذي يحسب أنه يعني يعني أنه ممنوع الرزق هذا مسئل ظن بله الذي رزق ثم ذلك يحتفي بهذا الرزق من الرزق أن يكون, أن يكون حكرا يتعدى غيره هذا مغبون أيضا ما اعرف كيف يتعامل مع الله لله جل في علاه كان ابو هريره قال جاءه رجل فقال له انت اخي في الله فقال له ابو هريره اتعرف ثمن الاخوه او اتعرف ثمن الاخوه عند دخول اخي في الله تصدق بذلك ما هذه ما قلت الموقف كشافه في هذا الباب قال نعم قال اضع يدي في جيبك فلا تسالني ما فعلت وما اخذت وما تركت وما يعني فعلت قال ما أستطيع قال لست أخ... قال إذا لست أخلف الله يعني لا تلتقي ترتقي إلى مثل هذه هذه مسألة عظيمة جدا لا يفقهها إلا يعني النوادق تكلمنا قبل قبل يومين أو قبل أسبوع على على أن حسن التجارة, التجارة مع الله معذرة الفعلاء في مسألة الوقف الممتد ولا يكون وقفا ممتدا إلا إلا الأهل العلم لما ترد بقى الناس من أهل العلم أيضا والله على أوزع في قلوبهم ذلك فتحركت فتزلزلت فارتجفت ويسارعون الآن يعني حتى ان بأنهم يريدون عمل شيء معين للعلم والاهل العلم وان يوضع في في العلم أنا, أنا, أنا يعني اسعد جدا واهتم جدا واهتم جدا اهتم طبعا لأننا نتكلم صخورا وجبالا لا تتحرك ما ادري افقهون او لا يعقلون من من يفهم لكنه ياتي ببعض التلبسات التي, التي تلبس عليه يعني كان من ساعة تكلم معي أخذ في أمر معين و أن يتعلم لا يستطيع أن يفر من العلم تراه رغم أن في يأتي إلى أصول العلم عند الراسخين فقال كلمة أنا دائما كنت أكررها كأني لا أسمعها لأذني كأني سمعت منه هذه الكلمه في مرة واحدة أنا بأخذ ذلك كلمة لما نشوف دعاء إبراهيم عليه السلام في أمر في هذا في هذا الباب وبركت الرسق الرسق لا يقطع حتى عن الكافر فلا فلا فلا يحسبنا أحد أنه عندما يتاجر مع الله على ينقص ما عنده مما مما ملك أمر عجب رجل قال لي قال لي كلمة عجيبة جدا قال لي أصالة أصالة لأن ينفتح القلب إلى مجلس العلم أو الله تعالى يمير القلب إلى أن يعلم العالم من غيره فهذه هذه الطريقة التي يريد الله بها أن يوفق بها عبدا أما أن لا يعلم المرء العالم من غيره أو يعلم العالم ثم يلبس عليه بتلبيسات وحجج قد تكون ظاهرة في الأصل قد تكون ظاهرة في الأصل يعني كان قد يكون الأمر فيه صراحة ممدوحا ظاهرا في الأصل يعني في البداية لكن إبليس له, له ذكاء وفتمة عندما يلعب بالرؤوس والقلوب يعني ما تجد رجل يقول إنه, أنه مش مستطيع يجلس يرى أشياء لا تروق له فمش يستعجز في المجلس أو يختبخ مغبون هذا مغبود لأنه وجاهل والجهل جره إلى أن يضيع إلى إلى أن يطيع الخير الذي لن يستدركه في مكان آخر لما هو الآن يقول طيب خلاص أنا سأفعل مثل النسائي وسائتي خلف الجدار وأجلس لأستمع ما يهم من أنا أمامه هو الذي جلس خلف الجدار النسائي لما خرج جالس خلف الجدار جدار لأنه أنكر شيئا في مجلس شيخي. ما به الصوت ما به هناك جهل الملكة بهذا مشكلة كبيرة وطبعا أصلا من أراد أن يتصدر فلا يتعلم هذا يضيع نفسه أيضا المشكلة أنه لا بد أن يكتمل البناء طيب طيب يا أنيس طيب طيب إن شاء الله أبشي خير أنا عملت آية فلما نسوا ما ذكره وفتحنا أبواب كل شيء لحظات بس لحظات أجعل بخه والأمر سهل إن شاء الله. هذا الصوت الآن يعود إن شاء الله عاد جيد يعود إن شاء الله فهنا تبيس رضي الله فلما أجدنا الهمة في هذا لما يفهم ذلك فيتحرك يتحرك فيدفع ماله من اجل من أجل من أجل الوقف الذي لا يمتد ولا ينقطع وياتي باخر فيقول طب انا ساجلس خلف الجدار النساء خارجه خلف الجدار خلف الجدار لان شيء شيخه لا يريده لما دخل علي بالطلسن عافه واشتد عليه ما يريده في المجلس لكن هو يقول طبعا عندي بعض الماخذ واخر اخر خلف الجدار لا انت اصلا مغبون عندك جهل مركب ابليس جرك ليغرك ثم مع ذلك لتنقطع بعد ذلك عن هذا ولن ما تجد في المجلس لن تجد في مجلس آخر بالتصريح لا بالتلميح لن تجد في المجلس آخر لأنه أنت إذا, إذا, إذا كنت مغبون لا تعرف الراسخ من غيره فأنت لعب بأن تقصر أما إذا كنت تعلم يعني ما بينك وبين أو تعلم الراسخ من غيره في هذا الباب ثم, ثم مع ذلك تضيع عن نفسك فأنت قد أراك الله شيئا وقال لك لا تستحق أن تستاء ولن تتأهل له المسألة فيها ما فيها من النظر العجيب في هذا الباب كثير حتى امتنعنا عن الدروس طبعا بهم هي أهواء, أهواء نفسيه أو بعض الأمور التي يكون فيها من في النفوس فبيحاول الشيطان أن يلبس عليهم يلبس عليهم تلبيسا معينة بالباطل يغلفه بلباس ظاهر في الحق فكان الحق الذي لا يرافق كا بالضبط الكهنة كلمة صادقة ويكتب معها مائة كذب الناس بأسرهم الأغرار الأغمار يتعلقون بالكلمة الصادقة فقط وتركون الباقي هذا مغبون مفنون مفتون مأفون والمشكلة في هذا الباب أنه عندما تزرع وتغرس للأمة ما تريد من يستحق ذلك أو يتأهل له ولذلك إحنا نقول في هذه ال الأبواب لابد للعالم أن يكون له حد ولابد للطالب أن يكون له حد كان الطلب يقولون نتصدق حتى حتى يغيب عنا عيب شيخنا يعني هم لا يقولون أن الشيخ صار متكاملا لا هو له عيب فقالوا كنا نتصدق حتى لا يظهر الله لنا عيب شيخنا فنحرم من علمه شوفوا انظر هنا يبقى معنى ذلك هذا فقه أنا جلست أتأمل هذه الكلمة لأفهمها جيدا وإلى الآن لم افهم جيدا لكن فهمت منها أشياء أدهشتني وشوف الطالب يعلم أنه لا ملك لا أحد يمشي على الأرض ملك وهناك بعض العيوب فهو بيقول وإن كان العيب فاخفي اللهم عني عيب شيخي فلا أحرم من علمي كيف بقى يحرم من علمي لأنه في أمر... أمران إما أن يجد العيب فيعني فأ... يزدري مجلس الشيخ فيحرم منه حرمه الله ده. وهذا يكون أيضا من الله كان الله عالم منه أنه لا يستحق أن يكون أن يكون مؤهلاً لذلك، فالأسباب كلها متعددة والصمور واحدة، فحجبه الله عن المجاز أي واحد أو الثاني لما يظهر العيب فهو يجابه العيب أو ينتقص من من الشيخ، فالشيخ يقول له أنت لا تستحق أن تجت مجازس فلا أعطيه العيب، فيحرم العيب. فشوف وجهاني عجيباني. والأسباب كثيرة كما قلتوا كثيرة والله تعالى لا حكم بأن يحجب العلم عما شاء أن يحجب العلم عنه هذه أمور عجيبة جدا في هذا الباب يعني شو الأضواء نعوف أبو سلمة الأضواء في قوله نام الفقراء سرعة وكان رجلا كان كان متقينا فقها طيبا تقيا ومع ذلك كان يجادل ابن عباس كذا شو مجادلة فقط مجادلة وهو بيجلس معه هو بيقول الناس استوعبت كل ما عنده جلس استوعب معه لكن لما تجلس لما أمام راسخ ان الله تعالى يفتح له في كل مرة فتحات أو, او تعلم أن له بعض العلم الذي رسخه ما تلده عند غيره بل قد, قد تلد سمتا ولا تلد علما انا اصلا الأخ في التلفاز سألني سؤالا قلبي يحترق لو تكلمت بلساني ان المساله ستكون عظيمه جدا لكن هو قال لي قال لي ما أرأيك في الاعلام في السنوات الماضيه ولكن ما كان ما كان انتصارا كان انتصارا وما كان انتصارا فالمساله عظيمه جدا فانت اصلا ممكن تاتي سمتا ولا تاتي رسوخا علميا تاتي تقول انا اجلس السمت انت مغبون وهذا الذي قال لما عابوا على مالك وليس عيب على مالك حال حال لكن مالك أراد أن يبين للجهل السفهاء كيف كيف لا يضيع على كيف لا يضيع عنفوس العلم فقال قالوا يعني أنت أنت تأخذ هدايا السلطان السلطان لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا يفعل تفصيل دعنا من هذا لكن مالك مالك النجم ومالك عشان أبين لكم هيا العالم ماذا يفعل العالم يقول ما أريد أحداً في المجلس أنا وظفت بوظيفة. أعطاني الله أعط أعطاني الله لابد أن أؤديه. فليأخذ من أراده، وليعافى من عافى، وليترك من يتركه الفائز والخاسر بهذا العطاء الذي يعطى لو القول الجلست لماذا نك لك وظيفة تؤديها؟ هذا العاقل الفقيه الذي فقه الله رفعه يقول ما لكم ماري ما ما بكم بي. تتمرت فيها فيها نوى. كل الطمرة تنفعك إنها سيكسر أسناك وكل الطمرة لأن كنتك تفهم يعني وكثير لا يفهمون وهذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب فلذلك يعني قال الإمام مالك طيب أنا أخذ عطايا السلطان أنا أخذت عطايا السلطان مالكم لكم ليعطايا السلطان أما عطايا السلطان التي أأخذها بيني وبين ربي وما لكم عندي علم خذوه خذوه فانتفعوا به وانشروه وما بيني وبين ربي سأحاسب عليه لكن لا يفقون عمتا أنا دوشت جدا من هذا الباب ودوشت عندما دع إبراهيم رب هذا بلد آمنا في هذا الباب وأن عطاء الله دعا له لابد أن تؤمن تؤمن مكة سواء قلت فيها وعليها ولها ونظراتك الخطيئة أو المصيبة مكة حرم آمن لابد أن يكون أمنا أمانا من لسانك وبدلك وهجومك وتعدياتك لا يفقهون ده الآن أصبح اللسان يطول على علماء مكة علماء المدينة علماء على العلماء وأنا أنا أنا لولا أنني أخشى على نفسي أعرف ذنوبي بلغت على السماء بيني وبين ربي وأنا لا أعيف أحد لكن أقول هناك من خرج يعني رجل لا في شيء في العلم استطال لسانه على الشيخ ابن عثيمين وابن باز ومفتي السعودية شيخ عبد العزيز أهل الشيخ طال لسانه ذلك لا أقول قطع الله لسانه وأنا لا أودع على أحد عود ولكن أقول يعني كيف يفلح رجل مثل هذا أد... ما أدري هل يقطع يتقطع ولا ما يتقطع لكن طيب إن كانت قطع خذ يا أناس لاحظ هنا عشان يصل هذا بذاك عبد الله كيف لاحظوا خليكم معي حتى لا يتقطع <تصفيق> إن شاء الله لا يتقطع الان إن شاء الله لا يتقطع الان فالحاصل في هذا الباب يعني الحاصل في هذا الباب أن أن, أن يعني الخطأ الذي يقع يقع في في الجهل الجهل وطبعا هو ليس جهل فقط في هوى في النفس وكما قلت ترى كثيرا يعني يجعلون يجعلون السمت علما وهذا ليس ضحفا فقط فضل الله زائد الله ادم يعيش يجعلون السمت علما وهذا يعني خير كبير صراحة نعم هو خير كبير لكن أما تجد أن ما يجعل السمتة علما ولا يفقه ولا يعرف رسوخ العلم من غيره قلس هذا ما يستحق أن يكون في مجلس العلم ودائما الإنسان لا يتأسف على من لا يستحق قد يتأسف على من يستحق ولبس عليه فلا بد أن يبين له وأن ينزع عنه ما لبس عليه حتى, حتى, حتى يتعلم الحاصل قلت في أمرين في الدعاء إبراهيم عليه, عليه السلام وهذا الدعاء يصيب مكة تكون أمنا فقلت الاستطالة على مكة وعلى أهل مكة وعلى علماء مكة استطالة مخالفة للشر والقدر سيأتي عليه فلما يأتي يسب العلماء وأن من العلماء وحتى لو كان بينص القضية يا أخي هو نصر نصرة القضية أن تنتقص من الأماجد هو نصرة القضية أن تنتصر من الأفاضل من سيبقى لك؟ من سيبقى لك؟ من سيبقى لك في هذا؟ أنت أصلاً تقطع تقطع يدك بيدك لا ت... انت طبعا جاهل لا تفهم انت ما عليك الا المفرقعات الاعلاميه التي تعيش فيها فقط ولا تفقه ما ينفع الامه مما لا ينفع الامه هذه مشكله كبيره وهو ابراهيم دعا دعا لمكه حرم امنا علماء مكه كيف يسبون نعم علماء مدينة كيف يسبون وهو هذا حرم حرم ابراهيم وهذا حرم حرمه حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أصالة هو الآن فهو يكون أمنا حسيا ومعنويا والأمر الثاني كما قلت مسألة أن, أن, أن, أن حفاظ مكة أو أمن مكة يكون بالعلم ايضا يعني أمن مكة أصلا أصالة عندما ينتشر فيه العلماء والعلم تكون الأمن أمان أمان حقا لأن الله لا يهلك قوما فيهم علماء كما أن الله اذن قدرا أنه لا يهلك قوما فيهم نبي. وهذا ليس من عدياتي نفسي أنا أقول لك لو كنت تعقل وتفهم عن الله انظر أنظر في قول الله تعالى مكان الله عز وجل وأنت فيهم والوكيل ينزل من زيت الأصيل يعني الأصل الوكيل ينزل من زيت الأصيل الوكيل ينزل من زيت الأصيل يبقى لنا أن نقول مكان الله أن يعزمهم فيهم العلماء نعم نعم لأن العلماء أصلاً ينشرون توحيد الله إلى الفعلاء وهذا أعظم أمل لكل لكل الأمة طبعا اصلا المام أحمد ما كان يترك علمه العلماء الا واد له فلابد أن يفهم يعني الناس فهما جيدا كيف تعملون حتى مع المجالس في هذا ومع ومع العلماء وأنا سافرد سافرد محاضره كامله يعني حتى يعني ان يتعلم لا ما احد جاهل عليا قط قط انا أردت خالص ما انتوا بتسقطون الامر على الراخ انا اللي بيجي علي بطير رقبتو يعني ما أتركه تحسبون إن أنا سأعطي الخد الثاني ليضربه والله سأوزيل رأسه من على من على جسدي ولا أسكت قط أنا أبين أم أمر يمس الأمة نريده يعني أنا جاءني عشان تعلم بس جاءني رجل في أمر معين خليني اللي يفهم يفهم فمش جاءني قالب لي يعني أنت متقن وأنت من آل السن المهم طبعا هو أصلا من بين جلدتي ومن فكري ومن منهجي فقال لي كلمه أعجب من العجب قال بس طبعا انا اخالف أخالف شيخه في مساله بل في مسائل ان هم مساله مهمة جدا فجاءني لان مع القول وقال لي او حاتم يعرف فهو قال لك الشيخ شيخ المحارب نعم انتم تحسبون أن أحد ممكن سيتعدى ويتعدى على هدف الذي اعيش به اعيش له وانا تع <تصفيق> انا اصلا ب ب س س سافصل جسد عن جسد فصلا تاما ايضا لتعلمه ذلك أنا ما أحد مش هفصل جسدك أنت ناشي تفضل ها ها ها ف... ها لا خلاص يبقى أنا له خلاص ما أجيب عليه ونشوف أنا... لأن أنا أصخ شيخ أنا في قول له, قول له إن أنا يعلم الله عامل الناس جدين ما وثقت فيه أعطيه كل كل قلبي فيعلم أقسم برب العزه ما انا عامل ناس كده بدين تعلم ذلك بس خلاص يبقى أنا بيني وبينه والثقه اقول له بقى مش محتاج أي حاجة عن كله ان شاء الله الصبر على ده ان شاء الله سامعني اه ان شاء الله سامعني اعتذر لكم فانتم تحسبون لا لا انا حتى احب الناس ايام الله منا عليا يعني يعني انت كلامي في امر في اذاني فبكيت فهو احسب بكائي ضعفا كان بكائي الأمر الاخر هو ما يعني بكائي جاء بكاء بعده انه ما لما انا ابكي كمان لما لما لما لما, لما انا ابكي المهم الغرض المقصود فقلت له شوف انا اعيش في هذه الدنيا لهدف واحد اي احد كائن من كان وقف امام هذا هدف هدفي فهذا أعداء عدائي سالتمس سألتمس الطريقة الصحيحة لتربيته فقط إذا كان إذا كان أصلاً صاحب نية طيبة فهذا التعامل معه بكل رفق ولين وود وأبي له هذا وإن كان معاديا أيضا أحاول تجنبه ما أحاول إزاء أحد أما إن كان ان كان مبتدعا ضالا أو كان أو كان صاحب نية خبيثة فليتحمل ما يأتي لأنني سأمد دونه, سأمد دونه فقلت قلت لا بد أن تفهم في هذا الباب ولذلك حتى انا اصلا اخص الناس قال لي أنا, انا اذوب تعجبا منك انت فيك اشياء انا لا افهمها قلت هذا من الله دلفع لا شخصيه لا بد ان تتكامل في كل الوانها أن يكون اقوى ما يكون واليا ما يكون فأنا ما ما أحد يعني فأنا فقط وأسس أساسا لهذه الأمة عشان ما, يخ... ما لا يخرج المعويج لأنه صراحة بقى الإجابة اللي أنا مريتش أقولها في التلفزيون أقولها بقى الآن إن أسوأ ما نعيشه في هذه اللحظات سبب سبب الدعاء الذين كانوا في الإعلام سبب الرئيس الدعاء اللي, اللي ظهروا في السنوات الأخيرة ونشر وانتشر وانتشر بين الناس ونشر النقاب ممتاز جميل جدا ونشر السنه والسواك وكل هذا جميل جدا ولكن المجتمعات في الداخل الاخلاقيات اسوء ما تكون الافعال أسوأ ما تكون النوايا ما يعلم بها الا الله لا أيضا ايضا المساله صارت صارت على التحزب والولاء والبراء على اشخاص باعينهم لا على دين فكان كل ذلك بسبب الدعاء الذين تصدروا وغيب العلماء بفعل فاعل أو بتقصير من دي أسوأ أسوأ المراحل التي مرت السبعينات الى الثمانينات الى التسعينات كانت أعظم اعظم اوقات اوقات الديانه الشباب يعني كان كان كان الامر اعظم ما يكون كانت المحبه في الله صادقه جدا وكان كل منا اذا وقع عيب اخيه يخفيه حتى حتى من نفسه لا من اخيه ثم يقوم ليلا وسحرا يقول اللهم ارفع عنه هذا العيب وابدله ميزه تميزه على البشر صدق صدق ما أرده إلا الله وهو ده المجتمع الأول الثلاث مائة رجل في بدر هم هؤلاء هذا المجتمع الأول اللي الإنسان بيئن أنه عايش ما بين هؤلاء القوم أو في هذا الزمان يعني هو في هذا الزمن بجسد عم لكن بروحه يكون عند الله لكن السمت ليس علما السمت ليس وأيضا بقى مسألة لكل طائفة أنا مش عايز أسمي الطوائف طبعا في طائفتان الآن رأس في هذا الباب من ما فهو معنا من خلفنا فهو عدون لنا ومن معنا فهو أعلم مهل الأرض أعلى مهل المريخ وما رأينا مثله ومن يبلغ شأوه إن إن عيوني كل هذه الكلمات التي لا تجد فيها عند التطبيق واقطعا مطابقا بحل الأحوال ف ف هذه هذه هذه يعني مشكلة نتجات نتجت لمثل هذا والآن أصلا حتى لما ترى تريد أن أن يج أن يجتمع القوم كل واحد فرح بما عنده واحد عنده, خمسين واحد عنده خمسون رجلاً يسمعون له والآخر عنده خمسة وسا. كتكيت في العشة الكتكيت يضعهم في العشة يخشى أن الكتكوت أو الكتكوت يخرج من العشة يهرب منه إلى مكان آخر مشكلة كبيرة جداً نعيشها من سنوات طويلة وكل يعني يحاول أن يقول من عندي لا أجعل أحد يأتي عليه يا رجل لما تقل الأعلى منك قبل يده وقل خذ هؤلاء أمانة في يدك أنا جهزتهم من أجل أن تخرجهم أنت للأمة واشتركتما عند ربكما في نصرة الدين كم لكم عند الله لكن في النهاية لنت, لنت هتمدح ولا هو هيمدح لماذا؟ لأن الله لا يقبل الغبش ولا يقبل ما فيه زيف العملة الزائفة لا ترق على الله ولا في علاه لذلك أنا أردت أن أبين أنني أخرج من قوله حرما آمنا أن يكون الأمن أمن معناوي وأمن حسي كيف كيف يكون يعني الأمر بهذه الطريقة باستطالة اللسان على على مكة علماء علماء المدينة فعلماء الرياض علماء الرياض أصلا هم علماء مكة أيضا ثم بعد ذلك الاستطالة عليهم من أجل أنهم لا يوافقونكم الرأي من أجل أنكم طب أنتم أنتم مقاتلون في في في وحل تريدون الجميع يقع في الوحل طب أنتم ظلمتم على ما قلتم تريدون الجميع تخطع رقابهم ماذا؟ يعني أنتم معنى ذلك أنكم ما تريدون دينا ما تريدون دينا هلدتم دين؟ ما لكم ولإسقاط العلماء؟ ما لكم وما لكم أيضا ولمحاربة من يخالفكم يا أخي استوعب من خالفك المسألة عظيمة جدا فالحرم يكون أمنا؟ لا يكون أمنا إلا بالعلماء والاستطار العلماء أو إسقاط العلماء هو زلزال للحرم ولغيره فلا يمكن أن يكون أمنا وأمانا هناك مع عدم وجود علماء. وقلت لا بد أن تفهم في قول الله جل في علاه القول الظاهر الجلي في قوله سبحانه جل في علاه وبقول النبي أبي هو أمي بقول الله أما كان الله عز وجل فيه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء مورثة الأنبياء. كانت بني إسرائيل تسوسه من انبياء إذن هذه الأمة تسوسه العلماء فالعلماء نازلوا من زيت أنبياء بني إسرائيل أنا أكتفي بهذا أنا أطلت لكن أردت أن أوضح مقطة من الأهمية بمكان في هذا الباب